119. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون 110. وله ما وَلَهُ السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بِكُم 119. فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 110. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 111. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.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 119. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 110. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 111. أيمسفه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَةُ الْمُكَذِّبِينَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أن لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ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 وَمَا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 112. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها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 111. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 112. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.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 وَيعْبُدُونَ مُِون اللهَّهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزْقَ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَبضِ شَيْئَ وَلَا يَْتَطون فَل تَبِْبون لللهَّهِ الأأَمْثَ ل إِ اللهَّه يَعلمَّمُ وَآنتُم لا تََّمُون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 وَظَرَربَ اللله مَثَ الجُ لَنْ يَحَدهُماَا أَذكَمُ لا يَقدِر على شيءَيْ وَوهوكَلّ على مَوول وَهُو كَلّ علىى مَوْولهُ على أينَ ماَا يجهههُ لا يَأت بِقَ هلَ يَسْستَويه وَمَأمرُ بالِالعَجلِلِ وَوهو علىى صِاقِ مستُستَقم وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إِلَّا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا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 122. والله جعل لكم مما خلق ظلالا 123. وجعل لكم من الجبال أكنانا 124. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 125. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 114. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 115. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 116. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 وَأَوْفُ بِهْدِ اللهه إذاهَُم وَلَا تَ قُضُل الْأَمَانَ بعدَدَكيدِهَا وَلَا تَ قضُ الْأَيمََ بعدَ توكيدِهَا وَقَدج عَتُمُ اللهَّه عَلَْكُ كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلممُ ما تَخَلُ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 وَل يُبَيينَ أن لَكُم يَوومَ الْ القِيامَةِ مكُ تُم فِيه تَقْتَلِفُون وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَلَكُم أَُّتَأُاحِدَةَ وَلَك يُظِلُّ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما أكنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السور 119. بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 110. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 111. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون مَنَّ عَمِلَ صَالِحَم ذَكَرٍ أَوْتَ وَهُوَ مُؤْمنِن فَل نُحمََّ مَن عَمِلَ صَالِحَمِّ ذَكَرٍ أَوْثَ وَهُوَ مُؤمنِنُ فَل نُحِيًاَّهُ حَيكَ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 129. وإذا بدلنا آية مكان آية والله بِمَا بما ينزل قالوا, قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون 124. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 125. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.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 لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم ان ربك للذي هاجر من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا. إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيم يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يظلمون وَضَرَبَ اللهَّهُ مَتَلَ قَرةَ كَانت آمِنَةً مُطُمَئتَ يَأتِهَا لِزقُهَا رغَدَم مِ كلُلِّ مَكَان يَأتهَا لِزقُهَا رغَدَم مِن كلُلِّ مَكَانِ فَكَفرَرَتْ بِ بأنن مِ اللهَّهِ فَأَذاقَه اللَّهُ, فأذاقها الله لباس الجوع 119. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 110. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم فكُلوا مِا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَ لطَيبَ وَشكُر نِعممَةَ اللهَّهِ إكُنتُم إيااه تَعبُدُون إماَا حَبَّّمَا عَلَْكُم الْ المَكَةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْ القزِير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ 119. فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم 110. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 111. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 111. متاع قليل ولهم عذاب أليم 112. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا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 116. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 117. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 111. ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون 112. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون